ونُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا أَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَأْقِنُونَ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 وللله يسجد من في السماوات والأرض طوع وكرها وظلالهم بالغدو والآصال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر. الله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 كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعه ومثله معه ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومؤهم جهنم وبئس المهد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 والذين يصلون ما أمر الله به أيوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبر بتغاف وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأمفقوا مما رزقناهم. وَأَنفِقُوا مما رزقناهم سِرًّا وعلانية وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السيئة أولئك أُولُو الْأَرْحَامِ وَيَكْفُونَ مِنَ الذِّرِّيَّاتِ ۗ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الداع وَالَّذِينَ يَقُوضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقُطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّ صَلٍّ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 وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أزل عليه آية من ربهم قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتقم إن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوباء لهم وحسن ما كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّا لتتلوا عليهم لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون برُوحما قل هو رب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب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 أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعده الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزأ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أ فمن هو قائم على كل نفس بما كسب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 الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها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 وإما نري أنك بعض الذين عدّهم أو نتوفّي أنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.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 استمر سلن قل كفا بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفا بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله الله الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله الله Allah, Allah.